وَإذاَا لَقُ الذيينَ آمَنُوا قالَاُوا آمَ وَإذاَا خَلَوْ إِلَ شَيَطينهِمْ قالُوا إِا مَكُمْ إِ مَا نَحْنُ مستُسْتَهْزِئون اللهَّهُ يَستْتَهْذُِ بهِهِمْ وَيَمُدُّهُم فِي طُويانِهِمْ يَعْمَون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 فَأخَْرجَ بهِه مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَلَّكُمْ فَلاَا تَجَعَُوا لِلَّهِ أَنْ دَدَ وَأَنْ تُمْ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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 قَا يَا آدَمُ أَمْ بِهُمْ بِأَسْنَائِهِم فَلَما أَم بَهُمْ بِأَسمائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُكُمْ إِي أَلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَررب قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا أُبْدُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى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 فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين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 وَآمِنوا بِماءن زَلْلتُ مُصدَدِّقَ لِمَا مَاكُمْ وَلَا تَكُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتِ ثمَمَنَ قَليِيلَ وَإيَا يَفَتَّكُون وَلَا تَلْلبِسُ الْ الحََّّ بِالبااطِلِ وَتَكْتُمُ الْ الحَقَ, بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 ثُمَّ فَوْنَعْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَظََّناَا عَلَْكُم الْ الغَمامَ وَآن زَلْناَا عَلَكُممَن وَسَّلواكُلُ مِن طَيباتاتِ مَا رَزَقُناَاكُمْ وَماَا ظَلَمُ نَا وَلَكِ كَوا أَفُسَهُم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 فَبَددلَّل الذيينَ ظَلَوا قَوْلَ نَ غيْغَ الذي قِيلَ لَهم فَأَن زَلن على الذيينَ ظَلَودِ جزَم مِنَ السَّماءائ بِمَا كانوا يَفْسُقُون وَإِذ استَسْقَاموا سَالِقَوْمه فَقُل النَظْرِ بِعَصَاكَ الْحَجرََ فَم فَجرََت مِنْهُ ثْنَت عشَةَ عينَ قَدْ عَمَ كلُ أُناسَِّ شْرَبَهُم خَدَ عَمَ كلُّ أُنااسَِّ شْرَبَهُم كلُلُ وَشْرَبُوا مِّزْقِ اللهَّهِ وَلَا تَعَثَووا فِي الأرض مُفسِدينين.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 وَضُرِبَت عَلَيْهِ مُذذَِّةُ وَمَسْكَنَةُ وَباءُ بِغَضَ بِ مِنَ اللهَّ ذَلِكَ بأَهُم كَانوا يَكفرونَ بآياتِ اللَّهِ وَيَقُتُلون النَّ بِينَ بِغيرِ الحََّّ ذَلِكَ بِمَااع صَووَّكَانوا يَعتَدون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 وَمَ الللهَّهُ بِغافِلٍ عََّا تَععمللون أَفَتَتُ معَعونَ أَ يُؤمِنوا لَكُم وَقَد كَانَ فَريقُ مِ م يَسمَعون كَلانَ اللهَِّ ثُمَّ يُحَرضِفونَهُ مِنْ بعد مَا عَقلواهُهُم يَعلمون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 وَإِذْ أَخَذْناام ثَاقَكُم لا تَسْفكونَ لِمَا أَكُمْ وَلاَا تُخْردُونَ أَ فُسَكُم مِن ذَارِكُمْ ثمُم أَقُرَتُم وَأَنْتُمْ تَششَدُون. ثُمَّ انْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف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 وَكَانُوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على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 ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا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 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا بَيْنَ بين يديه وهدى وبشرى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 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللَّهَ على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لَكُم من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 والطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمت يُعِهُ قَلِيلا قَالَهُمْ مَنْ كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلا ثُمَّ اضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المصير.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 وَالَّذِينَ صَابَ هَارُونَ وَبَنِيهُ وَيَعْقُوبَ وَبَنِيهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ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 وَآمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَد نَرى تَقلّ بَ وَجههكَ في السمِ فَل نُوَّّك طبلًَ تَرضهَا فَولّ وَجههكَ شَطمَ المَسجدِحرامِ وَحيثُ مكُ تُم فَوّ أُودُوبَكُم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 وَل إن تَيتَ الذي نَعوطُكِتابَابَ بِكُِّ آيَةِما تَبِوقِب لَكَ وَماَا أَ تَبتَابِ قِب لَهُم وَماَا بَعضُهُم بتَابٍِ قِب لََ وَل إن التَّبَت أَهوَ أَهُ مِم بَعْدم جَ أَكَمِنَ العِلمِ إنكَ إذََّ مَِ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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة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 وَل نَبَل وََّكُم بِشَيئم مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقُص مِنَ الأأَمْوَالِ وَالأَمفُوسِ وَثَّمَرات وَبَشّرِ الصَّابِرينَّذينَ إذَا أَصَابَتهُم مُصبَةٌ قالَاوا إِ لِلَّهِ وَإَِّا إلَيهِ راجِرُون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 انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصيف الرياح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 وَلَوْ يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين مِنَ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.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 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا وَلَا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بِمَا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاذ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 كَمَا أَصْدَرَهُمْ عَلَنًا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ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 وَقاتِلُ فِي سَبيل اللههِ الَّينَ يُقاتِلونَكُم وَلَا تَعْتَدوا إِ اللهَّهَ لا يحبُّ المُعتَدين وَقتُلُهُم حَيسُ تَقِفتُمُهُم وَخِجُهُم مِن حَيثُ أَخْرَجُوكُمْ وَْفِثْنَةُ شَدّ مِنَ القَط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 فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب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 والله يهديمَ ي ش أ إ صاطم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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسي قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 وَلَا تُمْ كِحُ الْ المُشرِكينَ حتىَ يؤمنِنوا وَل عَبَدُ مُؤمِنٌ خَيرُ مِم مُشرك ولو أعجبكم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 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تذروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم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 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا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 فإِذاَا بَلَغْ نَّ أَجَلَهَُّ فَل جُنَاحَلَيكُم فِي مَا فَعَْنَ فِي أَمفُوسِهِ بِالمَعرُوف وَلَّهُ بِمَا تَعملونَ خَبيد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 لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه وما تتخذوهن شركاء قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 نصفمَا فََدتُم إِللاا أَ يعفونَ أَ يَعفوَ ال الذي بدِهِ رقُدَةٌ لِكَاحِ وَأَن تَعفو أَقَبُ للتَّقوَاء وَلَا تَن سَر فَضللَ بَينكُم إِ اللهَّه بِمَا تَعمللونَ بَصيد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 وَقدَدَ أُخِْجَنَ مِن ذَِارنَا وَأَبَنَا إَِا فَلَََّا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ تَوََّو إِلَّا قَللَم مِنهُم وَلَّهُ عَمُم بِظَّالِمِين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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم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 لَ تَرَ إِلَ الذي حَجَّ إِبهِيم مَ فيِي رَبِّهِ أَنْ آتَهُ اللهَّهُ لِمُركَ إِذ قالَالَ إهِي مُ رَبِّيَ الذي يُح وَيُميتُ قالَالَأَن أُحْ وَميتُ قالَالَ إبرهِيم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 أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِى هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِئَةَ عَامٍ فَأَمَاتَهُ الله مئة عام ثم مَا بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ قَالَ بَل لَبِثْتُ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَظُر إِلَ حمَارِكَ وَلِنَ جَعلكَ آيَةَ لِ النَّاسِ وَظُر إلَ العِظَامِ كَيفَنُ شِ زُهاسُ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين قَالَ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قالَا إذرهِي مُرَبِّ أَرنِي كَْفَ تُحْ المَوْتَ قَا أَلَم تُؤِّن قَا بَلَ وَلَِ الَّطُ مَ إِ قَبِ قَا فَخُذ أَبةَم مِنَ الطَّيلِ فَصُرْه إليكَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاكَ الَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ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 وَمثللُ الذيينَ يُم فِ قُونَ أَمولَهُ مُ بتِو أَمَ غضاتِ اللهِ وَتَثبتَم مِن أَمفُوشِهِم كَمَثَلجََّة بِغَابِوَةٍ أَصَابَهَا وَابِل فَآتَت أُكُ ه مَثَلِجََّةٍ بِرَبِوةٍ أَصَابَهَا وَابِلم فَآتَتْ أُكُ هَا ضِيع فَينِ فَإِلَّ بْ يُصِبهَا وَابُِم فَطَلْ واللَّهُ بِمَا تَعمدُونَ بَصيد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 111. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 112. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 113. وما تنفقون إلا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 يَحْسَبُهُمُ الْجهِلُ أَغْرنِييَ أَمِنَ التَّعُّ فِ تَعرففُغُم بِسمَاهُمْ لَا يَسْأَلُون سَإِلحَافَ وَمَا تُمْ فِقُ مِن خَيرِم فَإِن اللهَّه بِهِي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 وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم دناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد